Fasalu yassiruhu lil yusra, wa amma ma dzhal wa istaghna, wa kathab bil husna, fasalu yassiruhu lil gusra, wa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 الذي يأتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتقوى وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى